يوم محمد صلى الله عليه وسلم هل اليهود لكم ناصحون هل النصارى لكم ناصحون هل أعداء الإسلام لكم ناصحون ألا تتقوا الله عز وجل وتحذروا وتحذروا من هذه الفتنة السوداء التي خيمت على سطوح المسلمين إنها الغش الغش الذي غشنا به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يذكر لي بعض الأخوان أمورا والله أن إنها تشمل من ذكرها القلوب والله لن أذكرها لن أذكرها تحاشيا ولن أذكرها تكريما لبيت الله عز وجل ولهذه الوجوه الطيبة أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأياكم بحفظا ولكنها والله أمور يندى لها الجبين أسأل الله جلة قدرته أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وإذا تسألنا ما الذي سبب هذه الأمور قالوا مشاهدتهم للأفلام والمسلسلات التي تأتي عبر الدش الذي ينقلها الدش عن محطات اليهود والنصارى والإفرنج اللهم كما أرسلت على أصحاب الفيل حجارة من سجين اللهم أرسل على أخمارهم حجارة من سجين اللهم أرسل على أقمارهم حجارة من سجي اللهم أرسل على حج على أقمارهم حجارة من سجي اللهم إن تلك الأقمار يراد بها دمار العقيدة ودمار الأخلاق ودمار الأد ودمار الحياة ودمار العفة وأنت يا الله لا تحب المفسدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ولاعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تتبعتم أحوال المجتمع ورأيت أحوال يشمئز منها القلوب إذا رأيت المغازلة وإذا رأيت السرقات وإذا رأيت وإذا رأيت وإذا كلها أتت عن هذه الأفلام والمسلسلات التي دمرت الأخلاق والحياء والعفة فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأياكم شرها إنه على كل شيء قدير فيأمة محمد صلى الله عليه وسلم لنحذر ونحذر من هذه الآلة التي انتشرت بين المسلمين نحذر منها يا عباد الله نقول لهذا الرجل الذي غش أهله الذي غش أولا نفسه وأهله وأولاده نقول له اتق الله عز وجل وتذكر ساعة الرحيم يوماً تنقطع منك الأنفاس، يوماً ييبس منك لباس، وتريد أن تزيل هذه الآلة، وما تستطيع، ما تستطيع، قد دوح الموت بواد، قد نزلت بك المنيه، وأنشبت فيك أزضارها، يلبس منك لباس، تريد أن تزيل هذه الآلة، تنظر بعين بعين، قد غرورقت بالدموع. والجلوس ينظرون حولك يريدون أن يفقه ما تقول ولكن هيهات هيهات انشبت المنية أظفارها فيه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لمن ابتلي بهذه الآلة تذكر يوم تعرض عليك أعمال الأحياء وأنت بيت يوم أن تعرض عليك أحوالهم وهم يشاهدون هذه الآلة التي ورستها لهم التي أبقيتها لهم وارتحلت من الدنيا وحي باقية ثم تذكر يا من أتيت بهذه الآلة تذكر الزوجة تذكر الإبن تذكر البنت يوم أن بين يدي الله يخاصمونك بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين يا رب يا رب خذ مظلمتنا خذ مظلمتنا وهم والله في ذلك الوقت في حاجة يحتاجون إلى أدنى مثقال ذرة من حسنة فما ظنك إذا وقفوا لك خصوما بين يدي الله ثم تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والرجل رائع في أهل بيته ومسؤول عن الرعية تذكر متى يكون السؤال ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال إن السؤال يكون يوم العرض على جبار الأرض والسماوات وأما الذي سوف يلقي عليك السؤال هو الله هو الله جل جلاله ثم تذكر الشهود في ذلك الموقف العظيم من الذي سوف يشهد عليك إنها الجوارح والأعضاء والجنود وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من ابتلي بهذه الآلة آلة الدش اللهم وفقه لإزالتها لإزالتها اللهم أعنه ليز على إزالتها اللهم أعنه على تحطيمها يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما حطم الأصنام التي علقت على الكعبة يا كريم